زمزم جاء الطفاق يا زمزم جاء الطفاق اقبل في فلكك يا نوح اقبل في دمه صلى المذبوح هذه فاطمة قادمة ويعد خطاه التسبيح هذي فاطمه قادمه ويعد خطاها التسبيح تحمل في راحتها ما تحمل في راحتها للمصرع والماء كم من كبدي واواريه ترابك جسدي وبارضك ازرع احزاني اشجارا تنمو شاكيه علىام الصبدي سأبل غليلك من كبدي وأواري بترابك جسدي وبأرضك أزرع أحزاني أشجارا تنهو شاكية الامين اللهم رب الصمدي واطوف بشقتي اضطراعي بجراحك وابوك الناعي وكلانا للمصر عساعه فالشيب خطيب والخد تريب والامر عجيب وقتيل وحدك وغريب المروة والطف طوفي بحسين مذبوحا وأخيه مقطوع الكفي قومي يا هاجر وانتحبي ما بين المروة والطف طوفي حسين مذبوحا وأخيه مقضوع قمار قتلت مشريقة وهناك خيام تحترق وأني اقمار قتلت مشرفة وهناك خيام تحترف وانين قوم يصارعوا الشفق وانا قيد الطف تدلت وعلى صدر حسين انصلت وتقول سيبقى المصاب وانا قيد الطف تدلت وعلى صدر حسين صلت وتقول سيبقى المصفى وتقول سيبقى المصفى وتقول سيبقى المصفى, وتقول سيبقى المصفى